الله يا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنَّ دِينَهُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ مِنْ إِلَٰهِ الْمُتَّقِينَ هُوَ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ is What do sallallahu in mm -hmm. Amen. Kiitos kun on What <laughs> Oh <laughs> more